لهم الصديقون والشهداء عند ربهم والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكذب في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم ما يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورحبانية بتداعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون